معلوم على المجهول انا ليس لدي الا هذه الايد انت الدنيا كلها ما فيها الا يدك ولا no. نو حتى هذه الايدي ما انت بتنفي تريق ولا متماثله كل الايد مختلفه ولا متماثله الأيدي, الايدي في الدنيا في كلها يبقى الايدي مختلفه ولا متماثله كل ما جعلته انك تعدد الايدي يا استاذ الايدي ده. الايدي من التمثيل يا شيخ ليه ما, فيه ما فيه هو فيه انا كل الله عز وجل اليد تليق يد عظيمه كريمه تليق به ايش التمثيل في اليس لله ذات لا وجود تليق به وعلى لذات تليق بي ما ما, ما في اشك ذاتي معلومه ذات الله بالنسبه لي مجهوله وهل واجه واجه الله صفات تليق به بالنسبه لنا مجهوله ما نعرف كيف هي السيد الفاضل هذا كلام هذا كلام مغلق ليس ليس المخلقان لا هذا الحق له لا محدود هو ولكنه ليست كايدينا فنقول له وله ذات ليست كذاتنا وإنصرقنا وإنصرقنا وله قدره ليست كقدرتنا انعم واقول له نسيان بس ليس كنسيان لا لا لا عندما لا لا لا يقول نس الله فنسياهم يبقى اقول له نسيان ولكن كيف ليس كنسيان ما معنى النسيان انت تقول متعمق باللغه العربيه النسيان هذا بيني وبينك القواميس هل ما له الا معنى واحد عشرات المعاني حلو اذا هنا النسيان له معاني ولماذا تصرف هذا ما اصرفه لان هذا الذي يليق بالله عز وجل وهذا المقصود السياق الذي يدل فيه يبقى التصن اذا اذا اذا انت لما لما اتيت, لما أتيت, لما أتيت على ماذا اذا جاء الاشباه لا يضل ربي ولا ينسى عندما يليق بجلال الله يضل ربي ولا ينسى الله ينسى انه يعلم شيء ثم ينساه هذا لا لا ابدا لا يضل ربي ولا ينسى الله ينسى ما يترك شيء نعم نسي الله فنسيهم تركهم هذا كلام العرب وهذا الذي يدل على السياق أنا لما أقول شربت من العين معنى العين الماء رأيت بعيني معنى العين باصرة أصل الملك عيونه يعني جواسيسه جاء محمد عينه يعني نفسه تستحم... كيف أحدد كلمة عين لا حسب لا لا لا لا لا. السياق لح لحظة لكن هل في السياق هذا نسو الله فأنا سياقه سياق؟ أنه عن... عن... أن ذهب عن, عن علمه واستعمالات مجازية وحاول مجازية أن نحدد محددوا... هلما أقول شربت... شربت من العين هذا مجاز ال... الحقيقة حاولوا أن يحددوا دائما في كل بنية صرفية ما هو الأصل فيها ما حقيقة الاستعمال وقال أن هذا هو حقيقة الاستعمال وينصارف إلى مجازات معينة فيه فالنسيان إذا جدت قول من؟ قول متأخرين لكن الصحابة لا تقول هذا الكلام انت لا تأتي بقول المتأخرين أنت لا تأتي بقول المتأخرين ما من أحسن من فهم هؤلاء عندهم فاعل محعول الص الصحابة, الصحابة فهموا أحسن من هؤلاء أنت تشوف الليش اللي صار معك أن تأتي بكلام متأخري اللي يعتقدها ثم تستدل به ما يصلح هذا الكلام استدل بالكتاب والسنة نحن الآن اتفقنا أن كلام العرب حسب السياق نحدد المعنى ظن بمعنى شك وظن بمعنى استيقنة كيف الذين ظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يعتقدون ان ظننت أني ملاق حسابية يعني كنت هنا متأكد راح ألاقي حسابية أن نظن إلا ظننا وما نحن مستيقنين هذا شك كيف هنا قلنا الشك وهنا يقين ويك حسب السياق ما يقول المؤمن أني ظننته يعني كنت شاكل إلى لاقة حسابية لا المؤمن عنده يقين إنما المؤمن الذي لعب الله رسوله ثم لم يرتابوا فلما قال الذين يظنون أنهم لقوا ربهم يعتقدون عقيدة أنهم لقوا ربهم السياق هو الذي يحدد أما تأتي بك المتأخرين نفسهم نفسها لا عندهم الحرافات في العقيدة ثم يضعون قواعد ثم تستدل بها ما استفد شيء ولن تصل إلى شيء لأنهم نفسهم يضللونك بهذه الطريقة لكن نحن بيننا بكتاب الله عز وج اذا السياق في كتاب الله عز يدل على انها يد حقيقيه لله قلنا يد لله حقيقيه لا تماس ايد المخلوقين والله عز يقول ما ما كنت تسدد لما قلقت بيدي اتى بها بالمثنى لو كان معناها القدره ما قال بيدي لو كان معناه القدره لقال ابلس وانا خلطتني بيدك لو كان معناه القدره ما قال الناس يوم القيامه لادم عليه السلام دون نوح وابراهيم وموسى وعيسى كلهم عليهم السلام ما قالوا أنت, أنت يا آدم الذي خلقك الله بيدي وأسجد لك بلعاكته الله سبحانه وتعالى كان له عشر أيدي واذكر عبدانا داود ذا الأيد كان له أكثر من أيدي إذا كان الواحد لو جاء له ثلاث أيدي أحنا بنذمه بنقول ذا الأيد وذو اليدين حبيبي للصحابة اللي كان ذو اليدين عفوا أستاذ, أستاذ. أستاذ. أنت لا تكلمني تظني أنا مآخر ما تقول والله العظيم يا أستاذ ريح نفسك ايد غير ايدي بركه الله فيك والسماء بنيناها بايد آه. قف عليها لا, لا, لا, لا تشكلها تزيدها ايد ها آه. والسماء بناي بايد ايد معاها لكن ايدي تختلف عن ايد ولذلك <تصفيق> بركه الله فيك الان كامله والسماء بنيناها بايد بايد وين التنوين, التنوين يسمونه تنوين البدل لانه جاء بدل الياء زي غواش قادم رايت قادم بدل قاضي وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِي وَالْيَأْ مَحْزُوفَةَ وَاستُعِيدَ عَنْهَا بِالْتَنُوِيلِ لا يا شيخ، لا يا شيخ هذا يجعل يقولك مشكلتك تأتي بكلام متأخرين وتستدل به، هذا غطأ الأيد هذا يؤده أيداً معه قوةً ليس بأيدي محذوف من أيد التنوين وإنما هذا أيد، هذا يؤده أيداً غير غير تختلف عن الأيد جمع يد غير الأيد, الأيد بالمسكة لذن أنت رجعته يعني انا انا على الكتاب والسنه لا لا لا دا دا أنا, انا انا قرات انت تاتي بكلام متاثر إن وتستدل به انا اقول لك ما معك انتزل المقالته بيدي انصرفنا ما معنى يدي صرفنا إلى تفاصيل صرفنا احسن شيء هذا والله احسن ما لا ما نضط في الارواح والانفس لا أن لا. نبقى نبقى في دين الله عز وجل نحقق العقل الصحيح نحن, نحن كلنا حتى لو تعبنا حتى لو مت في سبيل الله عز وجل هذه الاشياء نحن صرفنا إلى تفاصيله وبعدنا عن اصل الاصل الشيء ام فانا أنا دائما أقول إن يعني ال ال ال نتكلم فيما يجمع الناس ولا يفرقهم ولا يفتنهم ولا آ آ آ آ يبدل حالهم بحال الناس هنا لا ترقى عقوله الى مثل هذه الاشياء ولا يفهمون تماما الفقهيه التي اختلف فيها يعني الناس ما بين هذا وذاك تفرقت يا استاذ لما تقول له انت العرب ضالو تروح ناتيهم والقواميس انت تضيعهم لكن الناس متظاهر نحن لا نتكلم نحن عند اهل يقول الموت بيد الموت الله ما عمره دخل في باله بان ذكر في يد الله يعني لو عيد مثل ايدي لازم اقول الله له يد ما يكون هذا الناس والله لو تاتي إلى أي انسان عامي من عامه المسلمين تجده يجد الله فوق الله فوقك ويشهد عليك الله فوق يشهد عليك الله فوق ما في الا الذين يتعلمون علم المتاخرين فيرتون مشكلات كثيره ازاي يدوروا يقول فوق وازاي يدوروا فوق عندما يقولوه يقولوه الله يعني بيؤمن ايماننا يؤمن ايمان ابن تيميه فيه لا طبعا على هو هذا هذا الايمان اللي درس الله محمد صلى الله عليه وسلم على ابن كل على كل ابن تيميه على كلن على كلن ابن, تيمية ابن تيمية خلينا ابن تيميه هو مش قهر البشره لابن تيميه خلينا ابن تيميه الله يقول عز وجل في كتابه وهو القاف فوق عبد يخافون ربهم من فوقهم ما قال من فوقهم بحرف الجر من الا المعنى ايش ان اللغه لا تقتضي ابدا إلا لأنه هو جل عالده وذلك الشيوعي يقول الله في كل مكان اخرج علبة كبريت وقال الله يعني هنا أيضا ها؟ سكره دعا سعى الله قال له الله ليش قال هذا الكلام من هذه العقائد الباطنة لو كنا الله فوق ما أطول الآن عليه هما بني صراحا لعلي أبلغ الأسباب الله فوق <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نحن نقوله أن مجرد السؤال عن المكانية لا يجوز؟ سألها محمد صلى الله عليه وسلم النبي عليه لا يجوز, يجوز, يجوز أن يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم لا عن تحديد الإله ولا يسأل عن المكان. لو كان تحديد الله ما قال أينه؟ من ربك؟ يا سيدي الفاضل صح؟ قال لقال من ربك؟ الحروف في اللغة العربية تتراسل تتراسل كانت... إذا كان هناك سياق يدل عليه نعم وهو لكن ما في سياق يدل عليها إنه كان يريد أن يعرف هل هي تعبد ما سبحانه وتعالى أم تعبدها كيف عرفنا كلام متاخرين فقط كلام متاخرين يقول لك عند الكعبه اصنام هذا كان في المدينه صحيح موثق حديث عند عند, عند او الزوينيه ما كان عند الاصنام لهم يعني يحضرها. انت, أنت أن... أن... أنا ارى الكتاب والسنه لا اتجاوزهم اذا كان دعوه السنه في باطل والعياذ بالله فانا على الباطل الكتاب والسنه في حق انا عن الحق انا مع الكتاب والسنه ما اتي باي فلسفات اخرى بيني وبينك وبين كل انسان كتاب الله ورسوله وسنه رسوله صلى سعيدنا بلقائك ونفع الله بك وأنا ما زلت عند قولي يعني نحن في حالة إلى أشياء أخرى مثل غيرها بك شاء الله سنداري على... الأمر هذا م? إلى قدر كبير ولا نذكر اسمها أقول سنداري هذا الأمر إلى قدر كبير ولا نذكر اسمها لا, لا, لا يعني, يعني بأس بأس أتكلم بكلام بدون, بدون هذا يا حبادة لو أنه يبدو أن الإخوان موصلوش المسجد التالي بصورة جيدة انا أريد أن أركز في نبيل الجارية على بعض الأمراض الاجتماعي هل تقلت يعني أن عندكم خاضرات في الأسرة وعندكم خاضرات يا والله نحن يعني دعنا من هذه كل هذا إن شاء الله من هذه نتكلم الجارية نتكلم عن كل ونكرر الله تعالى أما بالنسبة للأشياء التي تفرق ولا تجمع ما في الأم متفرقة يا ساد. خلاص ما فرقناها هي متفرقة هذا خطأ نحن ندعو إلى لا, لا نحتاج ولن يكون توحيد الأمة إلا تجمعها كتاب لا أصنع تسل قل تعالوا إلى كلمة سوا أتيت على هي أصل الأمة متفرقة أنت أتيت, على أنت أتيت على القوم الآن نحن أنا أقول لك نحن لسنا في حاجة إلى الخوض في مثل هذه الأشياء لأن أعلم من أتحدث إليها إن كان بعض الإخوان يودون إلى الاستماع مثل هذه الأشياء لأن لديهم شغفاً علميا أن يريدوا أن يستزيلوا في هذا الباب فعلى عينه وراصل لكن الجلسات العامة نحن نبتعد فيها بقدر الإمكان على الأشياء التي يمكن أن تفسد على الناس تفسد عليهم إماما هذا ليس فساد لا والله هو حقيقة ليس فساد هذه هذا ليس فساد هذا كتاب وسنه فساد هؤلاء قوم اذا تركوا الكتاب والسنه استاذ اسمعني بركه الله انت بصفتك امام المسجد مسؤول هذا المكان لك أن تملي بقدر ما استطيع انطق اقبل منك لكن تقول انه فساد هذا ليس فساد الناس لو تركناهم على فطرتهم ارجعناهم لفطرتهم الى توعيد الله الى التمسك بالكتاب والسنه على ظاهره ما دخلنا في فلسفات كلاميه بل نحن على خير وهم هو على خير والناس سنتحدث فيه كله فلسفه والله, والله ابدا وكل بيد الله ولا, ولا فلسفهات فلسفة. يدرس في علم الكلام ولا يعني ان يلحقه بعلم التوحيد او بعلم العقائد هذا ابدا أو بعلم ما بي فلسفه هذا كتاب الله صلى الرسول بعلم الكلام شيخ هذا كتاب الله صلى الرسول كتاب شيخنا وامامنا اهو الجامع العوام عن عن علم الكلام كله بيناقش به الشيخ رحمة الله عليه ورضي الله عنه وارضاه هذا علمي مثل و... هذه الأشياء أستاذ هذه أستاذ, أستاذ. هذا يسمونه بغير اسمائي تبيح لنفسك أن تتكلم في العقائل وتقول أنها عقيدة أهل السنة والجماعة ولا تبيح للأشعري أن يتكلم في مثل هذه الأشياء لأنه يخلف هذه العقيدة ماذا خلقه الله للأشعري؟ ماذا خلقه الله؟ خلقه في القرن الثالث حلو. نحن تكلم عن القرن الأول على الكتاب والسمة والله يا, س... يا حبزة <تصفيق> يا حبزة لو ذهبت أنا للقرن الأول ووجدت فيه قولا فصلا فيه مثالية والله فقول <تصفيق> فصلا <تصفيق> أأمنتم من في السماء فصلا يا خوار ربما من فوقهم فصلا أنا آتي الآن وهو, وهو قهر, قهر فوق عبادة فصلا إليه يصل الى الكلمة الطيبة فصلا الله فصل. عنه أرضاه أبو المعالي الجوني رضي الله عنه وأرضاه أبو حامد الغزالي التاج السبكي الإمام ابن حجر الإمام النووي وعشرات غيرهم من إمام الهدى أبو منصور المتريدي كلكم ما فهمتوش الكلام إلا أنا جاي هنا في القرن البتاع ما ما يا سيدي لم يتركوا بابا إلا تحدثوا فيه هذا, هذا مثلا كتاب سيدنا هنا أبو إمام الهدى أبو منصور المتريدي كل شيء ورد هنا كل القرآن إنما يفسر القرآن بقال الله وقال الرسول وعلى مقتضى اللغة أستاذ أنت تقول فلان أبو الحسن أبو المصور أبو فلان أبو علال الحجر كل كل انا أبو بكر الصديق أين عمر أين عثمان أين علي أين المهاجر صار. أين البخاري أين مسلم أين إمام أحمد أين الشافع أين الأم هؤلاء كلهم هؤلاء ما قلوا هالكلام أقسم بالله هذا الكلام ما قل إلا بعد بالقرن الثالث قبل أن يخلقوا هذا كقول اليهود والنصارى كان بالقرن الثالث بارد الإمام أحمد متوفق في قرن الثالث الهجر الإمام أحمد يما ممتوحن في قضية خلق القرآن نتجت عن إيه؟ عذب سنوات طويلة في عهد المعتصم القر... العقلسي والوارد ولم يبط عنه لقضية, لقضية فلسحية الامام, الإمام أحمد قال قولا لم يقوله الله رسوله قال القرآن كلام الله والله يقول في القرآن وإن أحد مشركة استجارة فيجره حتى يسمع كلام الله. فقال الإمام أحمد كلام الله لكن أبو منصول ما تريد عشرات العقائد التي يقولها ما قال الله وأنا رسوله إذا الإمام أحمد قال كلام الله القرآن كلام الله لقاله تعالى وإن أحب المشركة يستجارك في حتى يسمع كلام الله سيد الفاضل الإمام لا أن يشرح عقيدة الإمام الأعظم أبو حنيفة في الفقه الأكبر وغيره وفي الرسائل بتاعه فعلى كل فهذه هو, هو المشكلة أنت <تصفيق> ما <في مشكلة تصفيق> ما, لديك ما, ما لديك هو الحق والصوار انا لا أُنكر <تصفيق> عليك هذا انا لا أُنكر عليك ما أني أعتقد بغيره في كل هذه الأشياء وحقيقة أرى أنه من فضل الكلام أننا نعد نجادل فيها لكن أنا أقول لا أُنكر عليك ولا تُنكر على غيرك ولا نطرح مثل هذه الأشياء لأن القضايا التي تخصها هذه الأم للجالية قضايا ذات خصوصية فيه المتر... هناك المتربصون وهناك غير المتربصين وكذلك هناك الأولويات مستغرد. الأولويات انا عندي زوج وزوجتهم حالات الطلاق اللي أنا باستلمها كل يوم عشر ساعات من الجدول بتاعي في الأسبوع بصريفة للإصلاح بين الأزواج والزوجات الأولاد اللي فسدوا واللي خرجوا هذه هو اللقضية أما الأشياء التانية مستغرد. أنا أراه من فضل الكلام ولا حاجة هذا بفضل الكلام هذا كتاب الله سنة هذا الرجل ما هي القرآن وصلى الله احنا هل طلبنا منك أن تتحدث بغير كلام هذا الرجل عنده مسجد مثل ما تندي قرآن وعطانا فتكلمنا مع الجاليات وعندوهم مشاكل عندو كذب الكتاب وصلنا تكلمنا بكل شيء وخرجنا واحنا مسلطين جميعا انت على بصفتك انت عندك سلطه على هذا المسجد تقول لي لا تقول كذا لا تقول كذا, لا تقول كذا. انا انا اقول لك هذا انا قاعد اقول لك الاولويات يا سيدي انت تقول اولويات يعني نحن, نحن استاذ استاذ استاذ, أستاذ، انا قاعد الاولويات انت عنها لا. لا يعني انا عندي اولويات يا استاذ انا ما اقول انا اقول انا استطيع من الاصل من الاصل يا سيدي يا استاذ بس ما بايلك نقطه واحد عشان عشان ما تعبك معي يا استاذ انت تقول هذه ليست اولويه انا هذه اولويات وا وهذه اهم سيدي المهمات انت يا سيدي هنا انا اقول لك الكتاب والسنه عقيده السلف ومكاء على السلف الامه هذه اهم المهمات واول اولويه انا من في المكان انت انا انا من في المكان وانا من يرى ما راى اولوياتها هذا في كان في المكان وقعد يشوفه في مسجده انا اقول أنا الناس انا أتكلم على ناس الناس على ناس. طبيعتهم واحده يا استاذ والمشاكل طبيعتها واحدة نعرف الخلع نعرف الفساد ونعرف الكذب المنكر ونعرف حدذاع بالاسلام وهذا كل معروف وقاعد عارف ان الله قدرنا عليه وكيف نبدأ لكن انت باعتقادك بانها ليست باولويات انا اقول لك هذه هي اولويه فهنا لن نبلغ لن الا ان تتوب لله عز وجل وتقول بعقيده الاسلام او ان اقول بعقيدتك هذه ما راح نصل انا قلت يقول لي وش هذه؟ اقول اولويات انا اقول الذي يقول لا اعلم ابو حنيفه رحمه الله يقول لا اعلم اين اللفظ كفر اللي يقول لا اعلم ان موافقه كفر اذ بالله ليس فوق عرش فقط كفر انت تقول هذه فلسفه ما لها داعي كلام. نقول لك الذي يقول الله في كل مكان فقد كفر والذي يقول الله في علوة فوق سماواته مستوى على عرشه كما قال الله عن نفسه فهذا هو الإيمان الصحيح وخير الله يقول في القرآن فماذا بعد الحقه إلا الضلال أما يكون الله عز وجل في كل مكان وفوق السماء وليس هذا أين قول تعالى فماذا بعد الحقه إلا الضلال هذه عقيدة مش كلام فقهي مش مسألة لصلي حديث العصر في بني قويضة أنت تثم وأنا أفهم هذه عقيدة أما يكون الله عز وجل ها؟ فوق جميع مخلوقاته، بذاته، وبقدره وصفاته، وبعلوه وقهره لجميع مخلوقاته، أو يكون خي... أي كلام خلاف هذا فهو كفر، فأنت يقول لنا مش كفر عادي، يكون بعلمك يا أخي بارك الله فيك، هؤلاء أصحاب العقاد هذا يقول ال... الذي يقول الله له يد، فهذا مشبه، حشوي، هذا كذا، هذا يتكلمون كلام، لكن نحن لن نصرح وهم يتكلموا اشد اكبر كلام كلام ماذا يقول عن, عن اهل السنه هذا كلام مكتوب لقرابه الله ماذا يقول هذا كلام مكتوب ماذا يقول هل, هل نخرج ونقول انه هو اللي بيقول ايد ورجل ينزل ويقطع هذا حشو ولا لا نتطرق لمثل هذه الاشياء بس انا ست لا نتطرق حشو وليس بحشو هل الذي يقول الله عز وجل يد ورجل وقدم وجه حشو صح هو مجسم ايوه حشو هذا كفر انت انت انت, أنت ترميني بالكفر انا لا ارميك ت... هذا كفر انا أيش هذا ايمان لديه لبس هذا, هذا كفر لك يا المتاولين صح نعم ها نعم وانا اقول لك وانا اقول لك الذي ينكر لذي تاويل الغير لك الذي ينكر مع اثبات الله نفسه فهو كفر ولكن متاول ولولا تاولك ما صليت خلفك لكن اعرف انك متاول ويسلم لك الهدايه اذا الذي قال له يده هو الله عز الذي قال له رجله هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له قدم هو النبي عيسى صلى الله عليه وسلم الذي قال له صبعه والنبي عيسى صلى الله عليه وسلم الذي قال بل يداه مستطبه والله عز وجل الذي يؤول صفات الله عز وجل متاول هو وقع في الكفر لكن لا يكفره لوجود الشبه الموجوده في راسك لكن انت تقول قلبي بين الان يتقلب الان على نعم يتقلب أقل والله والله ان قلوب الرحماء العباد بين اصبعين بينما نسمع صراحه وقلبه كيف يشاء الرسول صلى الله عليه وسلم تقلبها على الحقيقه وليس يقلبها عليها. كما يشاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ازيد حرفا واحدا ولا انقص حرفا واحدا اتمسك بالكتاب والسنه حتى اموت لا ازيد حرفا ولا انقص حرفا لكن انت تزيد وتضيف وتحط وكذا وتصير محشو ومجسم النبي صلى الله عليه وسلم مجسم الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى يضع رب العزه فيها قدمه في صحيح البخاري وحتى يضع رب في صحيح البخاري والله يقول بل يدهما صوتتان الله مجسم الله حشوي الرزوة المجسم ما شاء الله. من, من الله. أين نتبه؟ أنت تفترط أن علمت مراد الله سبحانه وتعالى منه مجسم والله علمت مراد الله أنت تتكلم بي والله علمت مراد الله لأن الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن أفلا يعقلون لو كان كلام الله غير لعبتك مدبر لعبتك غير متدبر لعبتك غير, لعبتك متدبر لعبتك غير لعبتك معقول لما خاطبنا الله بي فنسأل الله سبحانه وتعالى لك اشتبات عليه اما انا رجل لعل ذهني قاصر لم اصل الى هذه الدرجه من الولايه ان اصل الى الله ما ورحمه. في ولايه ولا, أنا... ولا... أن أنت... هو... أنت لو... الله عز وجل انا و واحد يعني واحد افهمه كم واحد عليه الله. الله واحد كم انا ما اقول نعمل و الهكم واحد اطر الله واحد تقول انت تفهم الله نعمل في واحد يعني واحد مش واحد يد الله يعني يد الله كيف ما أفهم؟ لماذا خاطر الله بما لا أفهم؟ هل ينزل الله كتابه لعشرين ثلاثين نفر اللي يتعمقهم في كتب اللغة المتأخرين حتى يفهم العقيدة؟ لا الله أنزل الكتاب وهو يعلم يقره ولقد يصنع القرآن للذكر يقره راع الغنم يقره الأعجم يقره العربي تقره النساء تقره الأطفال لو كان كتاب الله لا يفهمه لكم واحد ورب للقارئين للقرآن والقرآن يلعنوا لجهله بالأحكام لجهله بالمتطلبات وهذا هو والذين يتلونه حق تلاوته ما يعني حق تلاوته أنت تأتي إلى كتاب الله عز وجل وترتن وترتيلا وتموت حيث المد وتغن حيث الغنة ثم بعد ذاك تحرفه تقول عز. الله عز وجل ما كنتز لم أقلقت بيدي أتحدى أكبر بشر أن يقول يدين لا تأويل أبداً. لماذا سنه الله عز وجل انا قلت له لأ. لماذا ادنى بيستعمل استعمال المألوف و... أنا... ليس مألوفا هذا مألوفاً لا مألوفا القدر أنا... والله أنا ليس في كتاب أنا... ولا أنا... في كلام العرب ولا العجم ايطلن عن قدر قدرتين ما. ابدا من هذرتين إنها... انا قلتك قد ان ينفي العجز ما في ما فيها ما في عجز, بي... ينفي... ما في عجز. في هذا السياق يقول... يقول يقول لي يقول لي ابليس ما منع واين العجز ما في حد يضد العجز الله يسال ابليس يقول له ما منعك ان تسجد لما قلقت بيدي اين العجز ينفي الله العجز ما في والله ما استطاعوا عليها قسم كله ما استطاعوا. الا قسما بالله كلهم ما استطاع الا يقول يعني آه ايش الكلام هذا اي والله العظيم ما يستطيع اقسم بالله الذي لا اله له وانا اتحداك اتحداك لان قلت انا في العجز وين العجز وين نص الموضوع العجز في في الصوره كلها ما تكلم عن العجز يتكلم رب العالمين عن ابليس انه ابى واستكبر عندي الله سبحانه وتعالى صح فرب العالمين يقول له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيداي يلا اولها ما تستطيع ثم اخي بارك الله فيك ايش المانع لله يد انت به هي دار عظمتان المخلوق له يد الله وهبه اياه الله اولى بالكمال له يد تليق به سبحانه وتعالى هي دلاله الكمال نعم والله العظيم ان أنت أنت تتمنى ان يرزقك الله ولد من غير ايدي لأن هذه معارف البشر ها بشر أل الله الوارد. أولى هذه الله. هي المشكلة أنك, الله أنك, أنك تصورت سمعت. الله سبحانه وتعالى لا لا, لا أنا أنا ما, ما تصورت شيء شوف برقب لو لا الله عز وجل يصف ما. نفسه زي ما قال لو. ان لول لول جسم فشبه هذه المشكلة إن أنت ما في مشكلة أستاذ أن أنا أقولك شيء أن إن أستاذ أنا أقولك شيء على شي. ما في ذهنك ما في ذهني شيء أنا أقولك انا أنا أبأيلك شيء والله العظيم نصيح الوجه الله تعالى أستاذ لو ان الله وصف نفسه بالصفات غير معلومه للبشر ما عرفنا الله لو طلع عز الله ان الله سين صاد والله جيم عين والله خاء والله راء والله دال ما عرفنا الله كلام مظبوط يبقى إذا إذا نحن نعرفه هو خاطرني بما اعرف اعطاني نص واضح ان هو ما الذي يعرفه ما الذي يعرف من كلمه يد يد يد ما نعرف من كلمه وجه وجه من قال ما انت قلت ان اليد لها 20 معنى في اللغه هذا يصرفها الى يصرف ما الذي يصرف هذه الايه ما ملكت تسدد مقلبت بيداي ليس كمثله شيء شا... النص ليس كمثله شيء التنزيه هل هذه يدل على النهد طيب لماذا يقول يدي لما لما لم يقل جل وعلا وما ملكت تسدد مقلبت بيداي النصوص تدل على انه له يدين احنا بهذا لا كم يد واحده اكبر الايه اكبر الايه اكبر لا تقول وين المصلي لا تقول وين المصلي وتقطع الايه ليس مثل شيء وهو السميع البسيط سيد الفاضي لا فوق عندما عندما ذكرنا الجامع ذهبت إلى التأويل عندما يذهبت يذ إلى التأويل عطيتك حاجة لكي ما سمعت فيها من قبل لما قلت لليل قلت لك كما قال لك ايش ما قال انت توب الله فقد صغت قلوبكما ذكر المثنب الجمع لا, لا لا لا لا ها هادك هاد يلا اخرج منها هذاني خصماني هذاني خصماني اختصنوا في ربهم هم مثنى وجاء بالجمع هذا مشهور في لغة العرب أن ياتي العرب سبحان العرب العرب يطلقون على اثنين من جمع تصلي مع وحدك او صليته جماعه ليه ليه بيطلق هذا كلام هذا كلام العرب اللي على الاصل ليس خروج لعل لعل هذا ليس خروج هذا ليس خروج اصل أن, أن, ان تكون الصفه تتبع الموصوف في كل الاوصاف ان يعني الله كم يد الان انت في عقيدتك ولا يد صح لا طبعا والله سبحانه وتعالى لا يجوز لي في مثل هذه الاشياء ليس كمثله شيء الله العظيم لا, لا يد ولا رجل ولا مثل هذه الاشياء ولا, ولا ذات لا لا لا له ذات جو له ذات يلا له ذات قول كيف يكون له ذات والله هو ليس كمثله شيء كيف له ذات والله هو ليس كمثله شيء الله سبحانه وتعالى له سمع وبصر طبعا ليس كمثله شيء كيف تقول له سمع وبصر وليس كمثله شيء وهل سمى الله سبحانه وتعالى وهل يد الله سبحانه وتعالى وهي وانا ذلك كمل انا معك أنا, انا لا انفي انا لا انفي انا لا انفي انت تنفي في القران لا انفي في نفي ايش النتيجه الاخيره انت الان صرحت على حلقه بالله قلت ليس لله ولا يد اه طبعا اذا هذا التاويل نفي، خل تعطي، ليس تقول, إن تقول, إن تقول ليس كمثل إذا لا يشبه البشر هذا يحرف مركب <تصفيق> عن مواطعة هذا, هذا نفي، ليس تأوين هذا تحريف لأن الله يقول بل يدها من يد الله فوق أيديهم تبارك الله بيده الملك ممعكة إذن مقرقته بيدين يد الله ملأ عشرات النصوص ثم تقول ليس الله يد؟ ثم تقول ليس يد. الله يد؟ والله يقول عن نفسه والرسال يقول عن الله ليس كمثل شيء إن الله ليس له ذاته لئن ليس كمثل شيء ليس الله كما ان لو سمع وبصر يليق به لا لا, لا. وليس كمثل شيء لا ينافي هادف وهو هادف سمع بصير هادف فالله له وجه وله يدان وليس كمثل شيء لا ينافي نفي الذات نفي الذات ينفي مطلق الالهيه لا لا لا ينفي المطلق ما هي إنه... ما هي, هي صفات لو انت بتقول تختار بين اله تختاروا بين الهان تختار بيد والهم بغير يات. اذا كان انطبقت عليه مفهوم الاله لن, لن, لن يكون هناك اختلاف بين اليد وعدم اليد. هذا نقص الله ازدواجت ما إنه إنه الله ليس له يد ليس له وجه وليس له, وليس له وليس له ما في دين الله هذا الشيء في دين الله ليس كما كم شيء في دين الله ولم يكله قص العرب تقول هذا انت تعلم اقول يعني يا, يا استاذ ما اعرفك انت عنداتي خالد خالد يا استاذ خالد انا قلت لك خالد والله انت رجال طيب لا تزني ولا تفعل الواط ولا تسرق ولا تعقل ليس ليس ليس هذا ليس مدح ليس مدح انا اقول لك انت انت والله استزني انت لست خبيثا لست, لست كلبا لست حيوان ليس مدح هذا اهل البدع هكذا فعلوا مع الله ليس كذا وليس كذا ليس كذا هل ليس بكتاب بكتاب إن أنظر. في كتاب الله ان لا جوهر ولا عرض ولا جهه ولا فوق ولا تحت ولا, ولا ولا ما ليس في كتاب الله ليس في كتاب الله انه في جهه وين شايف كتابنا ليس في جهه في كتاب لانه هو العلو وهو العلي والعظيم سبع اسم ربك لعله هو من فوقه والسماوات ما ما قلصت سماوات ليس جه فاي سماوات انت بتحطوا فيها الاولى ولا الثانيه ولا السابعه انا حاطه <تصفيق> طب شغل <شو> استهزاء ما <تصفيق> <لا> اعرف يا <أليه تصفيق> استاذ خالد <لاست تصفيق> بس انت صغير انا عمري عمري قريب 50 49 سنه عمري <تصفيق> لا صغيرا انا طبيه السماوات سما... انا بسال الله فوق جميع السماوات جميع المخلوقات السماوات جميع العوالم اللي ولا في سماوات ثانيه هذه في سماوات ثانيه والله فوق جميع المخلوقات طيب اما يقول والسماوات وبعدين يجي يقول يعني هو جوه السماوات ولا فوقهم هذه فلسفه هذه فلسفه انا ما ابحث كيف يطوي وكيف يفعل اسالني من شويه انا اقول لو علمته حبيبي يا اهل السنه قال تأ... انا السنه قال اعلم بان اعلم ذات الله سبحانه وتعالى هل الله سبحانه وتعالى جوهر ولا انا اعلم الجوهر وانا أعلم العرض هذا الجوهر والعرض لمثل هذه الأشياء ده جوهر وعرض من قال جوهر وعرض انا قلت انا الله جوهر لا, لا ما هو ده انا قلت الله عرض انت شوف يا استاذ, أستاذ تل... لا مختزل. مختزل في مختبر انا ما شيء انا تلزل. لو ما قلت يا استاذ اذا قلت شيئا اتصور أستاذ. أستاذ. أستاذ. أستاذ. لا تتطاول علي اذا قلت شيئا قل قلت انا قلت الله فعل هو كما قال لا قل جوهر ولا عرض ولا قلت جهه ولا قلت جسم في علو بذات بذات حلو بذات يعني اذا انه الـ الـ ونت ما بتقولش علو مكانه, بتقول علو مكانه. انا قلت نحن لا أنا تقل الله انا اقول في الله العلو المطلق عيده ومن يعرف العربية اشهد عليك انا قلت, قلت الله العلو المطلق علو بذاته وعلو بقدر صفاته وعلو بطهرة على مختلف لا, لا انا بالوقت انا انا بالوقت انا بالوقت علو العلو ذ... لل... المطلق ده هو ازاي انا كعقل بشري وكراجل مستخفز ما في ازاي ما يقرأ لله ازاي ماذا بحكم وقتكم الا ازاي كيف ولماذا لا كيف تستوعب كيف الا ما قال الله, كيف الله شرحه لا شرح احد جاي لك دلوقتي يقول لك انا راجل جيت من مذاهب فلسفيه يهوديه بتقول ان الله للصورة في صوره وصوره الخل او جيت من من من بتقول ان الله سبحانه وتعالى موجود في كل شيء بعقيده الحلول انت عاوز تقول له لا لا هو حال ولا هو صوره بس هو حاجه ثانيه خالص فأنا عاوز استوعب انا اود أن استوعب إذا كنت أنت تنسب العلو للذات والذات ده شيء معلوم المفرور إنه هو الله سبحانه وتعالى لا يعني لا تتعدد الزوات فلا تكون ذات في العلو ذات في اليمين وذات في الشمال انت بتنسبه كذا فإزاي أنا أستطيع أن أستوعب يعني هل الذات موجودة فوق السبع سماوات بي بي بي بصورة معينة انا تصورها لي بالعقل البشري القاصر ده ان أنا أستوعب نعم سبحانه رب العالمين لما قال قال انا ازاي اذا ما قالش ذات يعني ما فيش كيف ما فيش كيف من قال يعني من ناحيه انت اثبت لا لا لا انت من ناحيه بتثبت باليمين وتنفي باليسار فانت بتقول هو قال بهذه الصوره انه له ذات والذات صدقت صدقت انا هثبته وانفي انا انا اثبت وانفي انا اثبت لله صفات اطلق به وانفي ان اكون مشبه وأنفئ لأكون محيط بها في أن تكون مماثلة المطلقين على عينه راسل فإذا جاء أغفر أغفر وهذا. إذا لأن جاء الله عز وجل يقول ليس كمثل أغفر شيء أغفر هذا نفي فنفينا الآخر أنا سيقاسمك أسمعني. الإيمان سيقاسمك الإيمان أنه يقول ليس كمثل شيء نفيت كما نفى الله وهو السميع البصير أثبت كما أثبت الله الله عز وجل كما يقول أهل السنة إذا قالك الجهمي الرحمن العرش استوى قل نعم كما قال عن نفسي الرحمن العرش استوى فإذا قال كيف استوى الله أحط بي علماً كيف استوى قل لي كيف ذاته فيقول الجهمية لا أعلم كيف ذاته وأنا أقول لا أعلم كيف استوى خبص لأن لا الحل في الصفات كيف قولت لدها فإذا جاء الأشعال حلت مشكلة؟ لا لا إذا حلت مشكلة إذن يلزمك وقال لك إنه أنا مؤمن معك إن شوف إذا حلت مشكلة يجب أن نقول هل لله يد؟ نقول نعم لله يد كيف ذا يده؟ لا أعلم كيف يده هو له يد كما أخبر عن نفسه له يداك ما اخبر عن نفسه ولم يخبرني كيف فاقول لله هي هي يد ولا يدان لا منافات اللي قلت انا كتبته بيدي يعني ما عندي يد ثانيه آه آه لا لحظه لحظه لا نعم اللهم نعم بل يداه وسلطته واذا قلت لله يد يعني ما عنده يد ثانيه من يقول هذا من يقول هالكلام ابدا لله يد كما قال عن نفسه تبارك الذي ولك النبي صلى الله عليه وسلم فالعقل البشري تتوقع منه إن ما بعقل البشري حبيبي حقيقة البشري فانت بتقول ربنا ما خطبنش بسينوسات خطبنش بما العقل, العقل البشري تفاوت عقل مكانيكي غير عقل الطبيب غير عقل, عقل مزارع احنا عندنا عقيدة ما, ما معنى عقيدة اخبار يخبرنا الله عز وجل ونصدقنا من بها نصدقنا من بها لما جيك واحد يقول عقل البشري كيف ان نوح عليه السلام لبث في قومه الف سنة لا خمسين عاما كيف راح أقنعه قال خلاص رب العالم قال ولقد أرسل نوحي لقومه فلبي ذلك عقل بشر ما يستوعب استوعب ما يستوعب كيف أنا أؤمن بهذا لما قال, سبحان لما قال الله سبحانه الذي أسرى بعبده صدق أو بكر ذلك الكلام وسمي الصدق وفي صعي البخار يقول أخر الزمان يركب الرجل على البقرة فتلتفت إليه وتقول ما هذا خلقته قال بقرة تتكلم قال أنا أؤمن بهذا وأو بكر وعمر ولم يكون ثنى يامن بهذا الله عز وجل نعم يضع قدمه في جهنم يضط السماوات بيمينه كما قال ولا أزيد ولا أنقص لا أكذب ولا أقري لا أن في شيء وصف الله بنفسه أو وصف بالرسول وسلم ولا أضيف شيئا لم يصف الله بنفسه ولم يصف بالرسول عليه وسلم لكن لما, أقول وبكل لما, كل لما يقول كل من القدم أقلم أقلم أ يقول لك أسمع لما يقول إنسان لما يقول إنسان الله عز وجل لما يقول إنسان الله عز وجل ليس له يد هذه جرعة على الله كيف له ليس له يد والله الذي قال الله الذي قال وإن النساء سنقال يضع قدمه؟ نعم يضع قدمه الله الذي يضع قدمه وهذه عظمة مظبوط وإنت يما تقول آآ آآ نسوا الله فنسيهم بتقول لا ما نسيش لأن نسيش في اللغة متحدة لا نسيهم يما نقول عبدي أنا قلت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 ا له فهو, فهو يدي التي ابطش بها هو ايدي وهو رجلي على الحقيقه كم وهو ترى الذي يقول وين المصلين ولا يتم الايه صوره هاي باطل كلنا على باطل نعم اللي اللي فبي فبي فبي فبي يبطش وبي يبصر وبي يسمع نفس الحاجه ده أشد وأنكى لا أبدا فيه. أبدا يعني ده نجدات الذات كمان نعم ها هذا ها هذا هذا مراد الناس تتكلم فيه والله إلى اليوم معروف اللي يسدده الله عز وجل فيبطش حيث يرضى الله عز وجل ويا اسم حيث يرضى الله عز وجل, عز وجل لما هادة لما هادة ليس بتاويل ليس بتاويل <تصفيق> انا اقول لك الظاهر نعم ده ظاهر النص نعم ظاهر كنت النص كنتم يده ده ظاهر النص في اللو كمل كنتم يده التي يبطش بها فبيه يبطش لا تقل يا ايها الذين لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى ما هو المجاز في الناس ليس مجاز لو حبيتي اعمل منهم المجاز ليس مجاز ليس فيها راجل هذه حقيقة لما تقول رايت أسدا يخطب على المنبر ما في حيوان من حشم الغابه جاي على المنبر يخطب خلاص فهمناه يعني اسد يخطب على المنبر معناه رجل شجاع هذه ده نلغي باب التشبيهات في القران التشبيه موجود التشبيه موجود ما ما لكن معلوم المشبه والمشبه به رايت اسدا من تنفيت التشبيه هنا لا كما ان القران كما رايت اسدا ماذا امين اين حدثت المعجزه اذا قلت رايت اسدا وسكت القران تنفي عنا المجال اذا رايت رايت اسد وسكت معناه رايت حيوان رأيت أسد يخطب رأيت أسد يقول سياق أصرفت عن الحقيقة السياق وكنت يده التي يبطش بها فبي, فبي يبطش وبي يسمع ما في مجاز هذه حقيقة هذا السياق الكلام انا ضربتك ماذا؟ قلت إذا قل شريب أنا قل لك أنت،, أنت راجل متصلق مثلا في بلدك فتقول أنت تضرب بصوتي وهو مش مسك صوت ده على الحقيقة ولا على المجاز على الحقيقة على الحقيقة؟ على الحقيقة, الحقيقة. أنا مش مسك صوت هذا الحقيقة طب. هذه الحقيقة الحقيقة لو جاء واحد يضرب بالسوط يتقول عليه ماذا؟ حبيبي أنا أقولك شيء الحقيقة هو ما تبادل الذهن شي اللي يجي لذهنك هذا هو الحقيقة آآ ما الذي يبقى؟ تبادل إلى ذهن مين؟ الذهن السامع الذهن السامع أي نعم أنا لما أقولك شربته من, شربته من العين ده... يعني شربت حقيقه اول اول سمعي في هذا الـ الله الـ الله يفتح, يفتح عليك يمكن الله يفتح عليك يمكن ما قرت على السلف يمكن الله ساقني لك سوقا يمكن هذه هديه من الله لك والله لانه لما تقول لما تقول شربت من العين صرفت شطرا من عمري بين بين هؤلاء الناس ابدا ما قرت والله لو تقرئ على السلف يرون ينفعك يرون الله بيون شوف لو تقرئ على السلف يفتح الله عليك لا تغرق كلام هالكلام هالمقتولين لما تقول انا شربت من الماء ماذا تفهم يعني عين انسان ولا شربته يعني ما هذا اسمها عين لكن شربته حددت رايته بعيني حددت حقيقه انه, إنه... هذي حق هذا حق... لابد... لابد ان آ... آ... على كل حال انا ملا... اقول الله لا ينسى أنا... أنا... كما قلت أقول... ان انا اقول انا اقول نس الله فنسيهم كما قام قالوا الله بنسيهم يتفق عليه فبالتالي من أتوافق على أن اللغة فيها الحقيقة وفيها المجاز أعتقد ان هذا من المسلمات التي لا يجب أن يناقشها فيها أحد لأني لو نفيت هذا المجاز لنفيت أن هذا الأسلوب موجود في القرآن وبالتالي لجاء بمرئ القيس وعانتر بن شداد والحارس بن حلزة بأسليب أحسن من القرآن بكثير لما يقول هو بيصف الناقة بتاعته أنها بتتحرك كالليل آآ آآ أتى بها وأعدوا الل الل الل الل الل الناس يحاولوا أن يفسروا مثل هذه الأسليم ويأتي القرآن خاليا منها إنما هو نوع من العجز ننسبه للقرآن وعندما أقول أنا أن الله سبحانه وتعاله آآ آآ أصف بهذه الصفات ابن القيم رحمه الله قال طاقوت المجاز ناقت ابن القيس ومش عارفه كل هذا الدوران حتى يصبح النتيجة أن الله لا يسهل له صفات لم يقضل انت تقول ليس لا يد هذا انت واحد منهم وهل وهل انت تقول ليس لا هل... عين انا اقول لله اتغليص لله هوجه اقول لله القدره وتقول لله علم اقول لله حياه هذا هذا هذا اثبات صفات السمعه هذا اثبات جزئي اثبات جزئي ومن, ومن قال ان تثبت لله عز وجل ومن قال ان انما تثبته انت هو اثبات لا وهذا زعم من يذهب الى هذا هذا زعمي هذا زعم ولا الله وكلام الله سبحانه وتعالى إذا قال الله بل يداه مبسوطتان إذا لم يأتي نص من النبي عليه الصلاة والسلام ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أفهمها على مقتضى كلام العرب مقتضى كلام العرب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وفي كلهم وفي ظل تنزيه الله ما في ولا واحد ولا واحد يتحدىك أمهلك سنة أن تثبت ان الرسول عليه وسلم مرة واحدة قال الله عليه السلام يد مره واحده بس الـ الـ حديث حسن غيره بخاطب قوم الصحابه ابو عمر واحد منهم قال, قال ليس لله يد لا لااتي للجمهور بتاعي واقول له يا اخواننا ربنا له يد بس اوعى تقول كده فاللي موجود ده كاني قلت لا الله له سين وصاد هي بالظبط كده لا لا, لا ابدا ولا هي ابدا انت بتقول لي طب انا اريد ان افهم اليد اديني اليد معناها ايه انا اديك انا عاوز اديك انا اديك انت فيك روح فيك روح روح ازاي ترسلونك على نقل الروح من امر الرب اه يعني وهي روح وبين جنبيك <تصفيق> ت... لحظه لحظه انت ممتاز يعني اذا انت تقول ان هذه اليد هي لا أعرف هلاميه طبعا هلاميه لا. هلاميه يعني ما في كتاب صروره لا... هلاميه ليس لها انا اقول لك الله يقول عن نفسه ولا يحيطون به علمه لا لا انا اقول لله يد تليق به ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علمه يا سيدي قلت ازاي اقول لك ازاي روحك ليس لها تصور في الذهن ماشي خلينا نقول الله بينا. عز وجل ليس لها لا تصور نحيط في ليس لها تصور في الذهن لان صفات الله ليس لها تصور معارفه كل صفات الله لا. تفكروا في اللا. تفكروا في الاله لا تفكروا في ذاته انا بقول لك ليس لها تصور في الذهن ليس لها تصور في الذهن هذا ما تقولوا انا اقول لا رحيط به علما ما ليس لها لان ليست تصور الدهن. بالذهن عن ماذا تقولون قد يأتي أذن سلسل ولا تقصد به شيء ثاني أنا أقول كما قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما أنا كراجل الله سبحانه وتعالى أعطاني العاقل لأميز به الصحيح من السقيم إما أن يكون الشيء له تصور في الذهن وإما أن لا يكون له تصور في الذهن أنا أقول إم إما, إما أن تحيط به علما وإما أن لا تحيط به علما ماشي هو ده نفسه فهو ليس له تصور في ذهني لأني معارف محدودا الكتاب هو عندي ذا والإيد هي ذاية فأنا لا أستطيع أنت بتقول لي آه هو ليه بس ليس ليس لها تصور في ذهنك لأنها خرج معافة إذا كانت بهذه الصورة ليس لها تصور في الذهن لما أنت تحجر على الـ الـ على من يؤول إن هو يقول القدرة إذا كنت تفتح يؤول لأنه يتخول على الله لأنه أنت فتحت باب التأويل بعدم التصور أنا ما, ما لا انا جعل أقول لك الله عز وجل صفاتك وإما أن تسلبني ما أعرفه فتفتح لي الباب إلى التصور ما تقدرش تقول لي هو ليه ايد بس انت ما ما ليس لها تح الشباخ ليجي هاو شوية اسمع انا قلت لك انا قلت لك الله عز وجل نعلم عنه باعتبار ونجهل عنه ليه نعلم عنه المعنى والمجهول ونجهل والمجهول. الكيف المجهول اذا, إذا كان مجهولا المجهول اذا كان مجهولا هل نستطيع ان نتصور المعدوم او المجهول لا نستطيع ما نحتاج نتصوره يا حبيبي تمام وإذا كنا أن وإحنا لكن هذا, ما المعنى المعنى هذا, ثابت. هذا ما أقوله أنا أقول أني سأفهم القرآن على مقتضى كلام العرب فإذا جاء من كلامهم أنهم يفهمون هذا السيق كما قلت أنت هو يده التي يطش بها معناها التوفيق انه بيوصفه ده بيسدد ايده بيسدد فعاله هو اللي كنت النبي الله على عينه ورسه انا بقول يد الله فوق أيديهم يد الله فوق ايديهم ان حقيقة حقيقه ما كانوش جالسين 1400 شخص حاطين ايديهم في بعض والا والا التصور ده مستحيل ان يحدث اذا كان القرآن بيتعلم يتكلم في سياق انهم اعطوا البليج البيعه للنبي عليه الصلاة والسلام كلمة فقط وعبر عنها القران باليان فجاءت ايد الله كمان عليهم عباره عن كلمة الله عز وجل فوق كل شيء يد فوق كل شيء هذه هذه هذا انت انت شوف انا فسرت لك الكلام بمقتضى كلامه هيفسر لي قول الله عز وجل ما معك انت تذ المقلقته بيدي فسر لي يلا هذه عندك معاني لسنه كامل فسر لي ما معك انت تذ المقلقته بيدي انا ألم ابغى افسره ما في والله ما فسر سي سيدنا الفخرة وتكلم عنها عطنا خلينا من الفخر انا قاعد اقول لك انت الان بقول لك انا قلت سبحانه انت, أنت تأتي... بالفخر وامزاله تاتينا بالناس اللي احنا اصلا مختلفين انا بقول لك تاتي بها وتستدل بها انا قاعد لك الله يقول ما معنى كان تجلمت لما الله تعالى يخاطب هل معناه بالقران هل يخاطب نفسه ام يخاطبنا يخاطبنا تمام الكمال في في عقل البشري تمام القدره تتحد... تتحصل بيدين ما في هنا ما في واليد الواحده عجز والثلاثه والثلاثه من اليدين ننسبه نحن للعجز كذلك ان هو عنده أكثر من ايادي فادي ناقصه يعني قال يد نقص عجز في ايه قال يد على حسب السياق وانا بقول بالتاويل هذا ما اقول انت اللي بترفضه انا, أنا اقول لو ان ما سبحانه وتعالى ذكر انا جاي اسالك سؤال عندي اسالك سؤال محدد يات. انا اسالك محدد قلت لك لماذا قال ما ملكت تذل مقلقت بيداي بالمثنى لان هذا السياق آه. يقتضي انه هو سياق جدل سياق اين ف... الجدل الجدل من الشيطان ما في ش... الشيطان ما من استعمل القياس اصلا الشيطان قال قال اسجد لمن خلقت طينا اليس هذا قياسا خلقتني من نار وخلقته من طين متى قال هالكلام بسلك بالله منتقر هذا الكلام الشيطان بعد ما الله ما ما كنت تسلم قبل نعم استدل عليه الله سبحانه وتعالى هو اول ما منعك الا تسجد اذ قال انا خير منه خلقتني من وخلقته من طين ايت صاد ما كنت خلقت هو القران يفسر آه. بعضه ما بعضه. جادل القران يفسر بعضه. نعم دي. ما جادل إبليس. الق... ابليس قال بعد ما قال له ولذلك انا حج كذا كنت تتقل الله شيء ثاني إذا ما كنت تتقل الله شيء ثاني كنت طيب لماذا تتقل الله سبحانه وتعالى وأؤمن به إيمان التنزيل حلو حلو ولا أشبهه بخلقه خلق وأؤمن به ك... بس جاوب على هذا غلو. وأفهم القرآن كما فاهمه طيب طيب. طيب. أهل السنة طيب طيب أنت تقول إيش في مجال المجادل مع الشيطان صح نعم. أسألك باللذي لا إلهاً له طيب لماذا الناس يوم القيامة كما في الصحيحين يأتوا إلى يا آدم عليه السلام ويقول ألا تشفع لنا؟ ألا تران ما أحب فيه؟ أنت الذي خلقك الله بيدي وأزددك مراكتك أين الجدال هنا؟ وما المانع أنهم بيقلون؟ لا بس وين الجدال؟ وين الجدال؟ أنا يا سيد الفاضل شو شو ما زلت أستعمل وأنت وأنا بشيل الأياد من القرآن أنا عف, الله عف, عف الله يا رجل أنا ما زلت أقول أنا أقول لك النبي ص... أنت تقول في السياق للجدال مع إبليس قال يدي طيب هنا ما في إبليس ليش قالوا ب... أنت الذي أز... أز... خلقك الله بيديه لماذا قال بيده الا قال رواه البخاري ومسلم بزياده السياق الله السياق؟ تعالى السياق في الصحيحين لا في زياده السياق اللي يأخذ الناس الكرب هو ان الله سبحانه وتعالى يقول وكان الله عليما حكيما ان الله كان لا, لا, لا, لا, لا, لا خل الله عزيزا حكيما يستبدل هذه الصفه بهذه الصفه في نفس القصه في نفس السياق لا, لا لا لا نقول نخرج لا, نخرج لا, نخرج لا, نخرج لا, نخرج لا نخرج لا نخرج لا نخرج نخرج انت قلت قال أمام عكتد لما بيدي لأن سياق الجدال مع إبليس نعم. حلو؟ سياق الكمال سياق الكمال طيب. هنا هل في جدال مع أحد؟ و... و... لا, و... و... لا و... قالوا يد الله مغلولة ولا قال على خير وخلقتنا من النار وخلقتنا الطين يأتي الناس كما في الصحيحين ويقول يا, رو... يا آدم ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما أحبه؟ أنت الذي خلقك الله بيدي وأزك برأك وهل أنت تود أن تحجر علي أن استعمل أسريب القرآن؟ أنا أفوق المنبر بقول ان الله سبحانه وتعالى خلقنا بيده لا ما خلقنا بيده ما خلق الله بيده ما خلق الله بيده أنت تتقوّل على الله ما دليل أن الله خلقنا بيده خلق أدم أبو البشر آه. ومسح على ظهره فخرجت كل نسمة حتى يوم هذا معنى أنه خلق بيده وإيما حقيقة الخلق شف, شف, شف, شف. لماذا, لماذا, لماذا الناس إذا إلى نوح عليه السلام يقول أنت الذي خلقك الله بيده لماذا ما قلت أنيا ادف خلق شرح الى له homepage ما دام twenty-하�ware وخلق الله عزية بيديه there are cherry which what هذا كلام باطل هدو قول على الله بالأعلث الله عز وجل خلق آدم فقط بيديه والذي يقول خلق غير آدم بيديه فليأتي بالدليل ولا يتقول على الله عز و جل نحن نقول الذين خلقون الله عليك هو آدم فقط كما قال الله عز و جل ولا نعلم بغا خلق الله بيديه فإن كان هناك دليل عندك عن الله شوف شو هنا وشو هنا الفرق. نحن مع الله ورسوله في النصوص إذا عندك شو بتحداك إذا عندك دليل عن الله ورسوله أنه نقول نحن خلقنا الله بيديه والله على العين وعلى رأس يلا اتق الله واتب الدليل انا اللي ان انا عندي اليد بقدره مش محتاج دليل اه شفت مش محتاج دليل انت انت انت اللي عندك التجسيم في ذهنك ان اليد التجسيم التجسيم كفر التجسيم انا قلت تجسيم ان اليد مع انا قلت انت انت تعتقد ان غادي فيها انا قلت هو لم يشكل الا طينه ادم اما بقيه الخلق لم يشكلهم انما اتوا عن طريق التناسل بقدره شوف شوف, شوف شوف انا بقول إن انا قلت الله إن إن إن خلقنا الله جميع الخلق بيدي بقدرته والله قدرته الانشاء من العدم او عن طريق التناسل بيدي إيجاد. بيدي خلق كل الناس بيدي طبع. ليش ما اقول بيدي ليش اقول بيدي بيدي ولا بيده سيان سيان عندي لا. ان اليد والايم اليدام كلهم والله العظيم كلهم. والله العظيم ما في حد يقولك حتى عاجبني ما اقول هالكلام لا ما في ذاع يقول يدي يقول قدرتي يقول يدي لش يقول يدي يا سيد الفاضل السياق القرآني يتغير على حسب المقصود كل الآيات التي تجيب فيها تعددت فيها سواء على الإفراد او على التثني أو على الجمع كان هناك مندوحة تخرج السياق من الإفراد إلى الجمع إلى التثني هذه موجودة في القرآن ولا يجادل فيها أحد ولا يماري وأنا, وأنا, وأنا, وأنا, وأنا اخترناك وأنا اخترتك في في القراءتين المتعددتين والقراءه لا ينافي بعضها بعضا الف وحده انا انا اخترتك والوحده وان اخترناك نقول ان هنا جاءت بنون العظمة والله سبحانه وتعالى أراد لنفسه الكبرياء مش انه هو مع جمع جمع اخرين وان الاخرى جاءت على الافراد على حقيقة الخلط ان الله سبحانه وتعالى فرض وهنا التثنيه جاءت على ماذا والتثنيه جاءت على القتلك كال... القدرتين لا لا لا, لا. ليس هناك قدرتين ها. ها. انما نقول جاءت على نفي العبث لانها كان في العذ يا آدم أنت الذي خلقك الله بيديه انا و... اين هنا مثل العذ انا الآن هذا السياق اللي انت تقوله انه مش سياق سياق النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين اللي قالوا النبي عليه الصلاه, عليه الصلاة, الصلاة والسلام في الصحيحين كما تقول أنه ده سياق ده ده عندك سياق. كما اقول ايش عندنا بالصحيحك انا كما اقول المهم أنه هذا سياق انما هو نوع من استعمال اللغه لا أكثر ولا حقاً ما في استعمال وله حتى في اللغة أنا أقول أن الله سبحانه وتعالى خلقنا بيدي حبيبي حتى لو مدرس ابتدائي يجاك أيدي. واحد يعبر عن قدرة بالتثنية حتى إذا خطأ رب العالم يعبر عن قدرة بالتثنية ما تكلم به ما يوجد هذا في كتاب هذا التعديل ما في هذا في كتاب الله وسنة والله ما تستطيع والله ما تستطيع إلا أن تؤمن بالله كما وصف الله نفسه والله يا دين دين قلت الله. هذه من مقابل نفي النقص قلت لان اليهود رد عليهم قلت لان جاد الابليس قلت لك طيب يا ادم الناس يقولوا لا ادم يوقيع في الصعيد يا آدم أنت الذي خلق الله بيدي وجهك ولا وجهه وجه. وانت ما في توجيه ما في توجيه. ما المانع ان تقول التوجيه مستعمل ما ما, ما لك. المانع تقول لله تعمل. قدره يعني لما اجي واقول ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت يبقى انا غلطان اني بستعمل امثله القران اسمعني ما المانع, المانع؟ يذكر ما ذكر في القرآن إن الله خلق خلقتك بيدي مجرد تكرار الكلمة انا أثبت لله يدي هذا كل فرع تركت الأصل وهو هل اليد بمعنى اليد الجارحة أم بمعنى بمعنى القدره تركت الاصل وكل ما ياتي بعدها فرض سواء ذكرت يد او, أو ثلاثه أو أكثر من ثلاثة ايات انت اللي تركت مش انا أنا, أنا, عندي انا عندي مذهب واحد احتاج أنا اقول انا اقول أنا اقول بهذا وهذا انا اقول لك انا اقول لك لو أن نسيت اليدين مره انا اقول لك أن معناها القدره او معناها نعمه نعم ايش المانع لولا انك على يدا لا اعجبك ولم ترد في القران بمعنى صالح صالح المعنى الك... المعنى المعيه ولم ترد بمعنى قال هذا كان قال هذا الكلام لكن انا اقول لك أقل... الان اين اين ما, ي... ما, ي... ما يد... في... في القران أن يدين معناها قدرتين ما في ولا العرب ولا العجم يقولنا احنا ولا ولم يقول... ولم يقول نقول؟ الساده ولم يقل الساده الاعلام من فهمه ولم... و... و... من اذا من قال من قال هو قدرتين ولا ما... من قدره واحده من القائل انت انت تحاكمهم بتصورك ثم عايزت قدره واحدة لله سبحانه انا سبحان وحاكمك آه. من كلام الله عز وجل بين وبنك كتاب الله فرق. من القائل باليداه مستو... مبسوطتان مطالبا أن افسر مفسر أه... القران على فهمك انت بجعل... ما في فهمي ولا فهمي جعل... انا لا اريد فهمي ولا فهم. فهمي ولا ثلاثه انا لا اريد فهمي ولا فهمي وينزل يسوعان وينزل من جالس مكانه ويطلع من قريس مكانه ويا اجاب يضحك ومش عارف متى هذه من الكلام مش عارفين هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتقلع لا آه آه انا الله ينزل مش نبي القراءه اساسا ارجوها سلمه الذي قال اللهم والسلام. اللهم نعم الحمد لله اه أمت... ما انت عندك قراءات انت مو كراءات... كلام الله عز بل عجبت وبل عجبت اقرا هذا الله يعجب نعم على ما يليق به وهذه قراءه لقراءه بل عجبت بل عجبت فانت الان له عجبا على ما يليق به ما يليق به لا نعلمه لا نعلمه طيب لا يغلم اثبتت له أم أما مش عارفه ينزل ويصعد ومش عارفه ما هي جوز مسلم فيه صحيح أن الله ينزل سماء الدنيا ويقول أنا الملك كيف يقول الله أنا الملك إذا كان النازل شي غير الله أكو واحد ينزل سماء الدنيا غير الله ويقول من يدعوني من يستغفرني من يسألني أبدا ما تستطيع والله ما تقدر إذا أنت فيك تقوى من الله عز وجل تقول والله حقيقة ينزل ويقول انا الملك من يدعوني من يستغفرني منو هذا ومحتاج هو ينزل عشان يقول من يستغفر انت, محت أنت محتاج مش هو الله لله عز يعني... كما كل كما كل رحمة الله, الله, الله, الله, الله عليه يدعوني اي يقول هؤلاء الذين ينكرون نزول الله عز وجل آه آه محرومون آه آه آه من, هاد من, هاد من هذا من هذا من هذا المعنى عبادي عني فاني قريب فهو محتاج اكثر من القرب اللي هو موجود هو الودود, الودود هو الودود يتودد العبادة يا لهو مرتدي النزول رب... لانه فعلا احنا في في مسافه لونج ديستنس بيننا وبينه بنحتاج الى نزول استهزاء بالكلام نفس النبي لا تستذ بالكلام النبي صلى هذا الفهم, هذا الفهم. انا اقول لك شيء انا اقول رب ربنا محتاج يا يضرب يا امثله عشان يقرع الناس انا اللي محتاج ينزل السماء الدنيا لان نحن محتاجين رحمته الواسعه محتاجين ليه محتاجين النزول محتاجين النزول والله ومحتاجين محتاجين الرحمه محتاجين والله والله لو ما كنا محتاجين ما ف... نزل رب العالمين ما كانش فيه نزول موجود مش, مش موجود, و... مش مش موجود. اللي لا أسبب... تحك كلام من عندك والقرب اللي أتكل... عندك. آآ آآ قريب. الله قريب وينزل ايش ليس كمثلي شيء والله هذا يحتاج الى ما يحتاج يحتاج الى الى, إلى... إلى لانه لما اقول لك الله مثل المخلوقين يبقى دلوقتي انت تستشكل تقول مرة ينزل ومره يصعد ده ويعذ لا ما قلت ليس كما شيء الله عز وجل الله عز يخلق الناس لا الله عز يسمع الناس إن. جميعا على كل الله يسمع الناس جميعا ينزه الله يسمع لا. الله جميعا ونزهه عن كل نقص لا لا يسمع الله الناس جميعا ولو تكلم بصوت واحد يرزقهم جميعا في لحظه واحدة ويسمعهم جميعا في لحظه واحده هذا عند المخلوق متعذر ما تقدر تسمع حتى 10 تكلم مع بعض لك الله ليس كما مثل شيء يوم عرفه الكل حيقول يا رب والله يسمع الكل ويستجيب لمن اشاء ويعلم من يستعكس تديه ومن لا است ومن يجادل في ذلك انما يجادل, في ذلك. أنا, يجادل في ذلك. انا لا وجادلك انا ما هو بين انا اسكلك ما, ما هو بين فاني قريب اجيب دعوه الداع وهو اللي انت بتزعم انه بينزل عشان يكون قريبا من عباده طيب انا ازعم قربيه انا ازعم ولا الرسول صلى الذي يقول كان ولا قرب ايده ايه من اللي مكان. قال انا اقول لك اعطيك سنه شوف انت شوف الاصفار اللي عندك اتقي الله بنفسك أنا اقول لك اعطيك كيف ينزل شيء غير الله ويقول انا الملك رواه مسلم في الصحيح كيف ينزل غير الله ويقول انا الملك كيف ينزل الناس غير الله ويقول من يدعوني راح الرحمه تقول من يدعوني احنا من الذي ينزل السماء الدنيا فسر من فسر بالملائكه هل يتعارض نزول الملائكه اللهم نعم يتعارض الملائكه وقول الله سبحانه وتعالى على لسانهم ان الملك هل يتعارض نعم يتعارض هل يتعارض مع ان الله سبحانه وتعالى ينزل رحمه خاصه الى السماء الدنيا في التر رحمه الرحمه, لله الرحمة لله تقول لمن هم لمن هم يدعونه رحمه خاصه بهم الرحمه تقول من يدعوني الرحمه عليه الصلاه والسلام الرحمه تقول من الرحمة تقول أنا الملك في اي لغه الكلام الله سبحانه وتعالى هو يقول هو الذي ينزل لكن يعني ليش اسمع من الذي يقول من يدعوني الرحمه ولا الله عز وجل فأنا لا, فأنا لا, لا, لا لا لا لا لا عليك عشان, عشان تهتدي باذن الله تعقل لا تخرج ما قال الاباء والاجداد الان من الذي يقول من يدعوني الرحمه ام الله عز وجل من يقول من يسالوني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له من القائل من القائل؟ أنا الملك انا الملك الله سبحانه إذن ليش؟ ليش الله يقول انا الملك والله يقول من يدعوني والله يقول من يسالوني والله ما يقول من يستغفرني لكن ليس الله الذي ينزل لانه لا ينزل سبحانه الله الله سبحانه وتعالى يجوز علينا لو كان يجوز ما قال هو النبي صلى الله عليه وسلم <سؤال> انت, <إنبي> صلى, صلى, <تصفيق> قاله أنت صلى, صلى الله عليه وسلم قالوا انهم يفهمونا هو النازل الرسول صلى, صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لو كان لا يليق بالله عز وجل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انت تعتقد بانه لا يليق بالله ثم تبني على عقيدة فأنت تستطيع أن تبارهن ذلك من كلام اللغة نعم دلوقتي. الله ينزل السماء الدنيا اللهم نعم والذي قال ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم شو أنا أقول لك واحد من المشاكل يقول أسمع الكلام الجميل ينفعك الله به. ينفعك الله به قال إذا قال الله عليك عبدي لماذا قلت أنني أستهزئ قل يا ربي قرأت كتابك في صوت البقرة إنما نحن مستهزون الله يستهزئ بهم يا ربي قلت عنك ما قلت عن نفسك قال هذا ينجو أو لا لكن إذا قال الله لعبد عبدي لما قلت هذا لا يليق بك وأنت لا تستهزئ ماذا سيقول يقول يا ربي هذا قرأت كتابك فوجدت أنه لا يليق بك فنزهتك أنك تستهزئ فقلت ان راد بالاستنزاء وإصال وصو... العذاب ينجو أو لا ينجو انا قلت مقال الله عز وجل عن نفسه على وأنت تقول على الله ما لم يقله كل الساده طيب. الساده الله ان يتوب عليك عصر انت عصر والساده العبيد. انا اذا قلت انا قلت كذا قال الله عز وجل عبدي لما قلت ان لا يليق بي وقد وصفتني به فماذا تجيب تقول الله يا ربي لا لا على وجه نظري والساده العلماء ابو الموصل الماتريدي ابو الحسن جاء قال لا يليق بالله ما تنجو والله ما تنجو اتق الله لكن من إذا قلت يا ربي قرأت كتابك انك تستهزئ الله يستهز بهن فقلت الله يستهز بهن أنا صاحب بس. العلم القاصر انا الذي لم يفتح الله علي بمثل هذه الأفهام ما فيه العلم. ما في شيء والله العظيم واتيناه من لدنا علما مثل هذه التجليات يمتفتح عليه فأنا أروح أجيب القرآن وأقول آه استهزئ وضحك وابتع وفصل الله اللي قال وضحك. الله اللي قال لا لا لا لا لا يا سيدي يقول عن الله لا لا لا لا انت إنما انما تحتج بالعلماء ربنا. عندما تريد أن تحتج بها وتتركهم عندما تترك يعني عندما يقول وجاء ربك والملك صفا صفا ويرى عن الإمام احمد في عشره الكتب أنه المجيب بمعنى مجيء أمر الله سبحانه وتعالى يقول على انه راسنا ان الإمام قال كذا يقولها واحد وين قال الامام أحمد, احمد قالها قال العاشر والله هم يحزنون كل روح كل والله ما قال هالكلام هذا انا نعرف الاسلوب هذا قالوا قالوا قالوا اركان وجاء ربك جاء ربك هذا اللي قالوا هذا مجيء هنام الله يجي يترك مكانه ويتحرك مين قال يترك مكانه مش مثلي مدك عشان يترك مكانه شفت انت شبهت اولا ثم عطلت لما لم يعتذب بالك انه النو... إذا جاء يعني يترك مكانه وانت لم تشبه فنزلت انا ما اقول انا, أنا ما اقول ما تكلم مجيء البشر مجيء سكون كما قال الله عز وجل ما في ما قال حركه المجو... المجيء في معارف البشر سكون حبيبي. ولا حركة. حبيبي لو قال حركة قلت حركة لو قال سكون قلت سكون ما قال لا أقول عبد الله ما قال الله قلت وما لم يقول سكت قال جاء, ف... جاء ف... لم ي اكان تحرك و لم ي كانت ترى مكانه ولم لم يكن السحد مكانه و لم يقع سكون و انما قال جاء فقلت أو... جاء اتقل الله القرية, القرية تطلق تطلق على بها قرية فيها بشر وقريه بنيان آه. لما قال اسال من الذي يسال البشر انا كلام عرفت هذا الامر هذا كلام وصل لمن كما توسل ماذا مطلب من العين يعني عين الماء رايته بعيني يعني عيني لما جاء الامر غير جاء كتاب الامير وايش المانع لما حتى لو لم, لم يكن كتابا ليش المانع لما جاء الله لن ايش المانع لما ربك ايش المانع امر الله, الله. امر الله ذكر الله يخرج امر الله يبقى هذه تفزن. لا لا لا لا تفزن. ابدا ما في منافات او ياتي بعضه ايات او بيت او, أو الرايجي هو هل ينظرون شوف فرق الله عز وجل وشربوا في قولبهم العجل اروح هم كل واحد مسك العجل وشربه الله اكبر الله اكبر في كتاب هنا وين هو كان هنا السيد يعني الان لما عبد السلام الان لما اشار الى الايجاز بس بس العجل يش همثله في القرآن على الحذف ما في الا الا الحذف من عدد رمال الصحراء في القرآن الحذف اللي هو من من من قبيل وجاء امر ربه اكثر من عدد رمال الصحراء تنتشل ما عقل جارب ايش انا جاء انماجي انا اقول لك كما طلع نفسك ليس كبث انشاء ليس كبث انشاء اذا ما ردت حركه وسكون حركه وسكون هذا حق حق سكون هذا شفت شو. شفت يا شباب شيء تقع فيه نفسك التشبيه ثم تاتي تهرب عنا فتقع في طبعا امال انا اول ما اول ما قلت الزاج ما في الزاج الله الله في الغيب لا نعرف ازاي الله يقول في القراء عن نفسه ولا يحيطون به علما أن الله لا نحيط به علما حتى تقول ازاي هذا الذي قال حق للمان مالك بيلا كيف استوى لكن انت ما تقول كيف تقول ازاي غيرت بس باللهجة ما نقول عن الله ازاي لأن الله لا نحيط به علما وانت روحك لبيتين بك مش عارف ازاي عشان نقول الله ازاي كما قال اهل العلم يا ابن آدم لا تعرف كيف تبول وتسأل كيف النزول الله جعلها ما نقول كيف ينزل أن تعرف نفسه كيف تبول عجل تقول الله كيف ينزل الله جعلها بهذه الصور وهو جاء بهذه الصور فأنا لأبد الله قال جاءه ما قال إزاي ولا قال حركة ولا قال سكر لابد أن أتصور السل حتى أعطي الله سبحانه وتعالى سبح ما يمكن إذا لم أتصور السل إذا لم أتصوري الإيدهم خمس أصابع لن أطلع المنبر وهقول أهو ربنا خلقنا الحق نحن قال أنا قول محمد صلى الله عليه وسلم قال على المنبر على المنبر حضره كما في صحيح مسلم حديث من عمر قال يضع رب العالمين يوم قيام السماوات على اصبع وهو يشير بيده ويصمت على الاصبع وراضع اصبع وستر اصبع وهو صارخ ويهزهم محمد قال هذاك اخبار ما الله ما يشبه احد اصلا حتى أنا. الله عز وجل ليس في يديه وامل اول في الذهن عندما تذكر الالفاظ هذا الشيطان تستحضر صور يقول النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في الاله وتفكروا في ذاته وفي الصحيحين قال الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا ومن خلق كذا حتى يقول من خلق ربك وفي من خلق الله فإذا بلق فلاستعد بالله ولينتهي من يجيني يتصورني كيف إيده وكيف أستعد بالله وانتهي وانتهينا هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم علمنا الداء والدواء ونزيه ويقول ليس كمثل شيء إذا إذا لا البش كلهم نقيصة عرفنا نعرف النقيصة أنا وإياك نقيصة نعرف ان الله ليس كما شيء له يد كيد المخلوقين كما عندنا المخلوقات لها ايد مختلفة وهم مخلوقات وايدهم مختلفة فكيف بالخالق والمخلوق الاختلاف والتفاوت من باب اولى فاذا الله سبحانه وتعالى يا له يد تلقى به والمخلوق له يد تلقى بها انت تستطيع ان تقدم تفسيرا لكل آيات القران ما تفسر شيئا انا, أنا كما قال الله هو. ولكل حديث النبي انت اللي تفسر انت, في أنت ها في نظريه هذه عقيده في ضوء هذه النظرية أنك ما تستطيع أن تحمله على الحقيقة تحمله وما لا تستطيع تهرب منه إلى التأويل فيما يجي لك على عيني تقول لي لا ده مش عيني ده معروف الرعاية في لغة العرب لا لا أقول لا لا. لك يد الله فوق أيديهم معروف لا لا لله, لله عين ان هو الدعم واللغة. لله عين بهذه الآية دليل على أنه له عين له عين موسى <تصفيق> فوقها لا ما حفيق هالكلام والله ما يفمل ولا حتى العجمي اللي تو فاهم عربي ما يفهم انت اثبت لما قلت تعال والله هكل ابني خلي بالك والله وحطه بعيني ايش تفهم منك نبي اخذ ولدك حطه ذات عينه ما يفهم ما يفهمه والله ولا حيوان الحيوان ما يفهمها انت لا ابدا والله ليس بتاويل يعني انت انا قلت انا قلتك حقيقه الكلام عين ولم تاخذ الصناعه انا قلتك حقيقه الكلام ما تبادر الذهب لما قال حطه على راسي مش معناه اني اجيبه شو نفهم تفهم على راسي مزبوط انت تعلقك انت تبي تصعله ما تحطه على راسي هو يعني انا نون نو. تفهم الكلام والله أنا ما يفهم منك شو بهذي بالكلام على راسي را... لا فيه راس اصلا ولا فيه ان ما يقال على عين الا لانه عين ولو الانسان ما عنده راس ما يقول حطه على راسي وما عنده راس هذا ام وقف من الكلام انت اترك هذول المتاخرين الله الله بيقول اتركهم ينفعك يعني انا لو جيت لواحد اعمى ليس مغصرا ما يقدرش يقول ولا ها ها عنده عين عين فما يقدرش يقول لا يقدر يقول لانه عنده, عنده عين. عين اه اه عين معدومه عين معدومه تلقي ويفهم من السياق ان انت تاخذ العين بس من الايه وتترك السياق لا لا انا باخذ كله انا قلت لك العين عين حقيقيه اقسم عز وجل ومعنى هذا السيارة. شوف شوف المراد شيء والالفاظ شيء وهذا السياق معناه اتصنع على عيني على عينه وراسي يعني قرأ مني كتبسيراً بعنايتي كتبسيراً لكل الايات اللي وردت الملبسه دي تقول ليس لله يد بتقولها على هذا السياق, على على هذا السياق. على السياق انا السياق راح اضرب لك يد انت ليس له كيف وضع الله يده ما أقول تقول كيف لا تقول كيف ولا تقول ازاي كيف ذاته كيف تقول انت كيف, كيف ف... اذا يتحول الماء الى ف... بول تتصور انت لست متخصص بالطب وتحداك تعرف كيف يتعلل المقلب لا تعرف كيف تبول كيف كيف ازاي ما يجوز اصلا الكلام هذا في حق الله عز وجل كيف كيف ما ننتهي ف... الشيطان يملي عليك كيف الشيطان يؤمن عليك كيف وانت تقول كيف ثم تستشكل انا الرحمن على عسه وقال كيف استوى انت استو... ود مني ان اؤمن انا انا ود انا ود أن تؤمن لنفسك لا لا, لا انا عقدته أن بقلبي ولق الله عز وجل جميع واذا سالنا الله عز يوم القيامه اذا الله عز يوم القيامه ابدي قلت عني نكون يا رب والله قلت عنك ما قلت عن نفسك والله اعتقد اني سانجو اعتقد عقيده جاز اني سانجو لماذا لاني وصلت الله يوصلني وانا اعتقد اني سانجو باذن الله اني ارى ما تنجو امام البشر الليله الحين انا اقول لك أنا سكسوال انا سكسوال اذا تنجو انا سكسوال هذا رب العالمين هل رب, الع... رب العين يستهزئ؟ تقول لا لا يستهزئ كيف تندل؟ تتطور <تصفيق> على الله عز وجل طيب أنا أطلنا عليكم أطلناكم عن مشواركم ان شاء الله لو لحظة يا شكرا جزاك الله خير تسمي دقيقة واحدة بارك الله فيك لما دخلنا الهون أنت تفضل سيادتك قلت أنه كثير من من يجلسون حولك كثير منهم لا يفقهون حكام الصيام والصلاة و... بعض منهم يعني عممت شوين أنا سألك بالله علي هل كل من يجلسون حولكم يفقهون الاحكام هذه لا. خلص. ولا يعرف عنها شيء فأنا أترجعك لوجه الله عز وجل هذا كان يساعد أذب منك لنا اللي هو إيه؟ كلامك اللي قلت لما كثير من من يجلسون حولك لهم سمت يتظاهرون به كذا فمنهم أن يتظلم يع... يعني... يا أخي, أخي, أخي. عن أخي. أخي عن الأهل الجالية التي يتزاك الله خير بس هذا كان قل هؤلاء الناس يحتاجون إلى أشياء أخرى حتى ممن يجلسون الحكا... معكم لا يعرفون كيف يصلون ولا كيف يصلون ولا كيف يحجون أدا... أنت ذكرت أنه تقول أدا... ما يعرف أنه هو ما فهمته أنت يتزاك الله قلت فهمك أن قلت أنه معك في الحج رأيته منهم لا يعجي حسن الوضوء ما يعرفوا يتوضوه صحيح ولا لا؟ تيجي معي ناس بتعرم لا تحسنوا خلاص قلت هذا الكلام لا. فممن يذلك يدخ... والله عارفنا ناس من... معكم يا جنسوا انتم خلال خبرنا في أمريكا لا يعرفون الصلاة ولا أحكام الصلاة ولا شرط الصلاة ولا أركان الصلاة ولا أحكام الوضوء بعدين تيجي كل ما واحد صار يدعو إلى السنة تتهكمون عليه تقول أنتم منكم من لا يعرف كذا وكذا ظلم. هذا ظلم ظلم كيف فهم خلاص جزاك الله خير انا والله كان بدي اوضح هي الله خير أصحيح. انا خير و... إن الله جزاك الله خير الله فيك احسن الله اليك إن والىنا ان شاء الله اسامك على الاطاله جزاك الله خير نسال الله ان بالدين أمين. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم